لَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُعْتَزِلُكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي تَرَى مَن فليت فليت فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفة بيده فأن شرب منه فليس مني عنه فأمروا مني إلا لم اهترف مرزة بيبس فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه يقاقت لنا اليوم بجالوت وزنوده فلما جاعده والذين آمنوا معه قادوا يقاقت اليوم بجالوت وزنوده قالوا من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قال الذين يدلون أنهم ملاك وعيكا من فئة قول لك وردت يا تنتتي وصله من الله